فَمَنِظُّرَتِ مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِلْإِسْمِ فَإِنَّ اللَّهَ رَفِيعٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَةُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَمَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُنَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ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 والمحسنات من المؤمنات والمحسنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيكمهن إذا آتيكمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخفين أخداً وَمَن يَكْفُر بِالْإِيمَان فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إلَى الصَّلَاةِ فَأَسِلُوا جُهَّةَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ وإن كنتم جنبا فَاطَّهَّرُوا وإن كنتم مَّرْضَىٰ أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لَامَسْتُمُ النساء فَلَمْ تجدوا مَاءً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 فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائلة منهم إلا قليلا منهم فاعث عنهم مصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميساقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة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 قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضبانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 فَإِن يَفْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يطَافُون أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَدْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَانِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوكلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ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 قال لا أقتلنك قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّنُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَإِمْبَشَتْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلْنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَقَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ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 ذلك لهم خزج في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله وفور رحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله مابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ لَكَيْ لَا يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّمْرَاتُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَمَنَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَّا بِالْمُؤْمِنِينَ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 وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِعِسَبٍ مَرْيَمُ صَدِّقَ لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّفْرَاهِ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 لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُم شِرْعَةً وَمِنهاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تنتبع أهواءهم أحذرهم أي يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك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 الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحب له أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلايم.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 ما لَعَنَهُ اللَّهُ بَغَضَّ بَعْلَهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِرَ وَعَبَدَ الطَّيُوتُ هُؤلَاءِ كَشَرٌ مَكَانٌ وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ وَإِذَا جَاءَكُمْ قَوْلُ آمَنَّا قَدْ خَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرُّوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ الشَّحْمَ لبيس ما كانوا يعملون، لولا ينههم الربانون بل أحبار عن قلهم الإثبء أكلهم الشح، لبيس ما كانوا يصنعون، فقالت اليهود يد الله موله. قلت أيديهم ونعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطان مرفق كيف يشاء ولا يزيدا كثيرا منهم ما أرسل إليك من ربك طويا وكفراء وَأَلْقَىٰ بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا ۗ ضَلُّوا لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ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 تمرات والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمم قتصده ما منهم شاء ما يعملون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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ظَرًّا وَلَا نَفْعًا فَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْنُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ظَلُوا مِنْ قَبْلِ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل نعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيس بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون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 تق الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغم في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان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 فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا أَنَّ مَعَ اللَّهِ رَسُولًا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ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 يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم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 يحل لكم صيد البحر مطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حربا واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام طياما للناس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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولم أعجبك تسرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي لعلكم تفلحون يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبدل لكم تسؤكم وان تسالوا عنها حين ينزل القرآن تبدل لكم الله عنها ضل الله رسول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 إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على مجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم فاتقوا الله مسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَن تَقُولَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ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 ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن عبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما تغفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد